عندما نسأل عن هذه الأربع الألفاظ حاقن وحاقب وحازق وحاقم هذا الفضل نعم حسنة الحاقم الذي يدافع البول والغائط والحاقن هو الذي يدافع البول احسنت والحاقب هو الذي يدافع الغائط والحازق الذي يدافع عنه أحسنت فعندك يا إبراهيم فما حكم الصلاة مع مدافعة لخبتين نعم أحسنت كان بلغت به المدافعة إلى أنه لا يعقل بها صلاته كانت شديدة ولا يضبط حدودها فهذا لا تجزئه صلاة إن صلىه على هذا الحال ولا ينبغي له الدخول فيها لما يصلي بعد وينبغي له ان يقطع صلاته إن تلبس بها احسنت بارك الله فيك طيب أما إذا كانت قريبة. نعم احسنت ومن شغلت المدافع شغلا لا يمنعه من إقامة الحدود فالصلاه صحيحه على اصح نقوال مع الكراهه, الكراهة. نعم فالصلاة صحيحة مع انكراها ولا إعادة عليه، ومن الذي أوجب الإعادة عليه في هذه الحالة مدافع المقاربة الظهرية حسنة، فإن شغلته المدافع شغلا لا يمنعه من إقامة حدودها، فتكره الصلاة في هذه الحالة مع المدافع، وينبغي له أن يقضي حاجته قبل التلبس بالصلاة، وإن فاتت الجماعة وفات الوقت الفاضل يقضي حاجته حتى يدخل. الصلاة هو على عليه طيبه ويدرك ما ينبغي إدراكه في الصلاة من السجود يعقل فيه ما يقول الأذكار الركوع وغير ذلك ويتم القيام فإن ترتب على قضاء الحاجة خروج الوقت فهل يصلي مع المدافعه أم يقضي الحاجة ثم يصلي نعم قول الجمهور انه يصلي احسنته خالف حفاظا على ايش علل وعله ما هي العله التي عللوا بها حفاظا على الوقت احسنته فيصلي مع المدافعه ليحافظ على الوقت حتى لا يخرج عليه الوقت والقول الثاني نعم يقضي حاجته وان خرج الوقت هذا قول الظاهريه احسنته فما هو الذي مال اليه العثيمين <تصفيق> ام أه... يصليه... <تصفيق> م... اسماعيل نعم القول الثاني احسنته وانه قال بلا شك من اليسر والانسان اذا كان يدافع الاخ يخشى على نفسه الضرر من انشغاله عن الصلاه وهذا اذا كانت المدافع قريبه واما المدافع الشديده ان لا يكون هناك خلاف انه يقضي حاجته اولا وان خرج الصلاه اذا كانت المدافع شديده جدا كما تقدم معكم فانه قال لا ينبغي يكون في ذلك الخلاف انه يقضي حاجته قبل التلبس في الصلاة وان خرج الوقت هذا لا شك لا شك فيه اذا كانت شديده يقضي حاجته وان خرج الوقت الصلاه صحيحة لانه مضطر لذلك ومغلوب عليه ولا يستطيع ان ياتي بصلاته في وقتها هذا الذي أخذنا وايضا ذكرنا مسألة المدافع الخفيفة والذي يظهر أنه يصلي معه ما تضره مدافع الخفيفة ما يحصل له ضرر مسألة ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة حال مدافعة الأخبتين؟ ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة حال مدافعة الأخبتين؟ قال العلامة العثيمين في شرح الممتع الثالث خمسة وثلاثين ومئتين. قال والحكمة من ذلك أن في هذا ضررا بدنيا والحكمة من ذلك أن في هذا ضررا بدنيا عليه. فان في حبس البول المستعد للخروج ضررا على المثانه فان في حبس البول المستعد للخروج ضرراً على المثانة وعلى العصب التي تمسك البول لانه ربما مع تضخم المثانه بمن حقن فيها من الماء تسترخي تسترخي الأعصاب لأنه ربما مع تضخم المثانة بمن فيها من الماء تسترخي الأعصاب عاد يمسك البول بعدها يخرج البول ما يدري لأنه ربما طيب قرأنا هذا تسترخي الأعصاب لأنها أعصاب دقيقة لأنها عصاب دقيقة صحيح عصاب دقيقة التي يخرج منها ذاك الماء يخرج البول منها وربما تنكمش يحصل انكماش فيها وما يستطيع يدفع البول بعدها وربما تنكمش انكماشا زائدا أو ينكمش بعضها على بعض لأنها ربما تنكمش انكماشا زائدا وينكمش بعضها على بعض هكذا وينكمش بعضها على بعض ويعجز الإنسان عن إخراج البول ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك احيانا صحيح هذا يحصل حيانا يحصل انكماش في هذه الأعصاب فتجد البول يتقطع ويخرج قليلا قليل فإما يحصل استرخاء بسبب انحباس البول وإحقان البول أو يحصل انكماش في هذه الأعصاب وكله ما هو طيب على الانسان لا الاسترخاء الذي لا يشعر بالبول معه ولا كذلك الانكماش الذي يعجز الانسان معه عن اخراج البول وايضا فيه ضرر يتعلق بالصلاه وفيه ايضا ضرر وفيه ايضا عله اخرى وفيه ايضا ضرر يتعلق بالصلاه لان الانسان الذي يدافع البول لا يمكن ان يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة، لأن الإنسان الذي دافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة، لأنه منشغل بمدافعة هذا الخبث. وإذا كان حاقبا فهو مثله. وإذا كان حاقبا فهو مثله. التقدم معكم الحاقب الذي. يدافع الغائط فالحاصل علتان في النهي عن الصلاة مع مدافعه الأخبثين عله ترجع الى البدن ضرر بالبدن وعلة ترجع إلى صلاة المصلي الحاقن أو الحاقب فإنه ربما لا يدرك بعض عمل الصلاة أحيانا ربما يعني لا يستطيع أن يقيم حدود الصلاة إذا كانت المدافع شديدة فيحصل ذهاب خشوع خشوع الواجب أو ربما يحصل ذهاب خشوع المستحب وكله لا يصلح ينبغي الشخص تحصيل ذلك والعلّة البدنية قد تقدم معنا مما يحصل من ضر في الأعصاب إما أن يكون بعد ذلك استرخاء أو يكون بعد ذلك انكماش وكله ما هو جيد للاسترخاء في هذه العصاب التي يخرج منها البول ولا كذلك الانكماش فاتان علتان ذكرها أهل العلم رحمهم الله في النهي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة مع مدافعة الاخبثين والمقصود هو الخشوع في ظاهر الحديث وهكذا أيضا ما ذكر من العلة لأن الكلام على الصلاة هنا فالعلة الثانية هي المقصودة ولكن هذه علة أيضا تكون خارج الصلاة وفي الصلاة أيضا وهي الضرر ضرر البدن يحصل في الصلاة وفي خارج الصلاة إذا حق أن الشخص بوله ولم يخرجه في حاجه لاخراج فيحصل له ضرر لكن ظاهر الحديث هو العلم التي ذكرت ثانيا طيب مساله اذا قال غائل رجل على وضوء إذا قال, أي كان اذا قال غائل رجل على وضوء وهو يدافع البول او الغائط او الريح رجل على وضوء وهو يدافع البول او الغائط او الريح لكن لو غض حاجته لم يكن عنده ماء يتوضا به لكن لو غض حاجته لم يكن عنده ماء يتوضا به فهل نقول اقض حاجتك و تيمم الصلاه فهل نقول له اقض حاجتك و تيمم الصلاه او نقول صل وانت مدافع الاخبثين, وأنت مدافع الأخبثين فهذا رجل يقول هذا عندنا الان رجل عنده ما قليل وهو يدافع الاخبتين البول غائط او كذلك يدافع الريح فهل نقول له قضي حاجتك وهذا الماء استعملني بعد قضاء الحاجه وتيمم اذا انت عليك هذا الماء واردت تصلي تيمم او نقول له صلي ما دام معك وضوء او ما معهما اصلا ما معهما ربما يستعمل الاستجمار يستعمل الاستجمار وعلى وضوء الان إذا, اذا قلنا له اقضي حاجتك ما عنده ما يتوضى به سيرجع الى التيمم و قلنا له صلي سيصلي على الوضوء لكن مع مدافعه الاخبتين فايهما نفتي به نقول له صلي مع مدافعه الاخبتين لانك صلي على وضوء او نقول له اقضي حاجتك وتيمم بعد ذلك صلي تيمم وصلي. قال الشيخ العثيمين في الجواب: نقول له اقضي حاجتك وتيمم. الجواب نقول اقضي حاجتك وتيمم ولا تصلي أنت تدافع الأقبتين. هذا هو الصواب ولا شك. اقضي حاجتك وتيمم ولا تصلي أنت تدافع الأقبتين. وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع. وذلك ان الصلاه بالتيمم لا تكره بالاجماع والصلاه مع مدافع الاخبتين منهي عنها مكروها قال مع مدافع انتهى منهي عنها مكروها قال الشيخ انتهى كلام العثيمين قال الشيخ الاسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 21 3 273 21 23, 273 صلاته بالتيمم بالاحتقان افضل من صلاته بالوضوء وبالاحتقان قال شيخ الاسلام صلاته بالتيمم بالاحتقان افضل من صلاته بالوضوء وبالاحتقان فإن الصلاة بالاحتقان مكروهه منهي عنها فان الصلاه بالاحتقان مكروهه منهي عنها وفي صحتها روايتان وفي صحتها روايتان اي عن احمد في المذهب واما صلاته بالتيمم صحيحه لا كراهه فيها باتفاق انتهى واما صلاته بالتيمم صحيحه لا كراهه فيها باتفاق بعض الناس ربما لي جهل يفعل هذا يصلي يقول له يعني ذهبت تقضي حاجتي ما عندي ما اتوضا به عن دكتوراه بالحمد لله طهور المؤمن عندك ترى وضي حاجتك وادخل في صلاتك بخشوعك وتيمم الحمد لله وإن فاتك الصلاة بالوضوء فإن صلاة بوضوء مع احتقان مكروهة وصلاة بتيمم من غير احتقان غير مكروهة باتفاق ليس فيها أكره باتفاق أهل العلم فإذا الشخص ينبغي له أن يقضي حاجته ويتيمم ويدخل في الصلاة بعد ذلك ولا يدخل في الصلاة وهو على احتقان ويقول أنا أريد حافظ على وضو وصلي بصلاتي وأنا متوض أو صلاتي وأنا متوضي هذا مو صحيح هذا خطأ فهذه تتمت المسائل التي تقدمت معنا في حديث بهريرا في حديث جابر حديث عائشة صحيح صحيح مسلم أما حديث بهريرا من يأتي عليه بعد سيد ش الله تثاؤ لكن هذا حديث عائشه لا صلاه بحضر الطعام ولا هو يدافعون اخبثان اخذنا فيه جمله من المسائل التي نحتاج اليها فهذا ان شاء الله نكتفي به نقرا حديث ابي هريره للحفظ نقرا هذا الحديث للحفظ قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليقظم ما استطاع رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة تخريج الحديث تخريج حديث أبي هريره الحديث أخرجه مسلم برغم 2994 في كتاب الزهد والرقاق باب تشميت العاطس أخرجه مسلم في كتاب الرقاق الحديث أخرجه مسلم برقم 2990 في كتاب الزهد والرقاق باب تشميد العاطس من طريق سمايل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن عبد الرحمن عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الترمذي برقم 370 وسبعين بالإسناد نفسه. وأخرجه الترمذي برقم ثلاثمائة وسبعين بالإسناد نفسه ولفظه التثاؤف في الصلاة من الشيطان لأنه ما ذكر لفظ رحمه الله لم يذكر لفظ حديث الترمذي حديث أبي هريره الذي في الترمذي وإنما قاله زاد الترمذي في الصلاة ولفظه التثاؤف في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاعه فليقضم ما استطاعه وذكر الحافظ زيادة الترمذي لمناسبتها لكتاب الصلاة وذكر الحافظ زيادة الترمذي لمناسبتها لكتاب الصلاة لكنه ذكر حديث مسلم لأنه متقدم والحديث أيضاً الذي بزيادته والحديث ايضا بزيادته رواه مسلم ولفظه إذا تثأب أحدكم الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والحديث ايضا بهذه الزيادة في مسلم ولفظه إذا تثأب أحدكم الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل عن أبي سعيد الخدري برقم 2995 فهذا الحديث في مسلم، لكن هذا الزيادة في حديث أبي هريرة عند الترمذي وأما حديث أبي هريرة في الصحيح عن أبي هريرة ما فيه هذه الزيادة الذي في مسلم حديث أبي هريرة في مسلم ما فيه هذه الزيادة وإنما جاءت عند الترمذي وجاءت هذه الزيادة من غير حديث أبي هريرة في مسلم عن من؟ جاءت هذه الزيادة من غير حديث ابي هريره في مسلم عن من عن ابي سعيد احسنت والحديث المذكور في الباب رواه البخاري ايضا عن ابي هريره والحديث المذكور في الباب رواه البخاري ايضا عن ابي هريره بلفظ واما التثاؤب فانما هو من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليرده مستطاعه هذا لفظ البخاري ف... واما التثاؤب فانما هو من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع فان احدكم اذا تثاءب ضحك الشيطان منه فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك الشيطان منه وفي لفظ له التثاؤب من الشيطان وفي لفظ اخر له ايضا التثاؤب من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع فان احدكم اذا قال هاه ضحك الشيطان هذا نحتاج الزياده سيعطي الكلام عليها فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع فان احدكم اذا قال هاه ضحك الشيطان هذا تخريج الحديث واما مسائله ان شاء الله الكلام يكون عليها في وقت اخر اخذنا مسالتين وتخريجا لحديث ابي هريره فما هما المسالتان التي التي ناخذهما او لتين اخذناهما الحكمه احسنت من النهي عن نعم احسنت والمساله الثانيه عند من عند من المسألة الثانية التي اخذناها نعم احسنت الذي يدافع الاخبثين وليس عنده ما يتوضا به إذا قلنا له اقضي حاجتك فهل نقول له صلي وأنت على هذه الحالة حتى تكون قد حافظت على وضوئك وصليت صليت بوضوء أو نقول له اقضي حاجتك وتيمم وهذا أفضل لك فما هو الصواب؟ نعم قال الشيخ العثيمين وهو أيضا مسبوق بشيخ الإسلام أنه يقضي حاجته و... ويتيمم وصليه ليش؟ لان الوضوء لأن الصلاه مع مدافعه نخبتين بوضوء مكروهه والصلاه بتيمم من غير مدافعه ما فيها كراهه ابدا ما ما فيها كراهه جائزه من غير كراهه واما الصلاه بوضوء مع مدافعه فهذه مكروهه والصلاه بالتيمم من غير مدافعه فهذه غير مكروهه باتفاق اهل العلم هذه العله في تفضيل الامر الذي ذكره الله وعلم je nou know